بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يشكرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير مهموم وان لك على قوت عظيم فتكفر ويكفرون بايكم المفقود ان ربك هو اعلم بمن ضل عنك وهو أعلم بالمهتدين فلا تتعي المكذبين واتولوا تذهم فيذهمون ولا تتع كل هلاب هم من هماد من بنميم خير للخير محتف بعد وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتِنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَرْبَلِينَ سَنَسِمُوا عَلَى التُرْقُونَ إِنَّا بَلَغْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْدَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّا وَلَا يَسْتَطُونَ فَطَابَ عَلَيْهَا فَائِفٌ يَنْرَبِّكَ وَهُمْ فأصبحت الصليم فتنادوا مفلحين أردوا على حرفكم إن كنتم صليم فانطلقوا وهم يتخافرون ألا يبطلنها اليوم عليكم مسكين وبدوا على حرف قادمين فلما رأوها قادوا إنا لقادون فالمحر محرومين قال أوسطهم ألم نقل لكم لولا تسبتون قالوا سبحان ربنا إنا كنا طارين فأقبل بعثهم على بعث يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طارين أسى ربنا أن يبتلنا خيرا منا نا من ربك راقون العذاب ولا عذابنا قرية لو إن للمتقين جنات ما لكم في أم لكم في إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بارضة لنا يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك دعين أم لهم سرجاء فليأتوا بسرجاءهم إن كانوا صادقين يوم نقشق عن ساكمون ويجعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبطارهم ترهقهم في الله وقد كانوا يجعون إلى السجود وهم ساجمون فدرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستذبهم من حيث لا يعلمون وقم لهم إن كلبي متين أم تسألهم أجرا فهم من مرم مصطرون كم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصدر لحكم ربك ولا تكن كصاحب إلا وَهُوَ إلا وهو مكتوب لولا أن تدارته نحمة من ربه لنجذ بالعراء وهو مذنوب فاجتباه ربه وَإِنَّ يتابوا النبيين فور يصدقون تب أبصارهم لهم ما زلوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا للعالمين